يرشاهدن وهو حوله القوم ومدحه ربه في منزله واوثقه فقال اني وحدي وانك كل مرضي على كل عباد اللهم على ديننا محمد صراطه دامه الدام بدل المتلزم لديك من اقامي و من اقامي لأخوة أحضار رسول الله تبقى أن نتبهناكم في الخوفة الماضية إلى المحاري اللسانية وهي القولية علامات طبيعي أبو الشيعة وذكرنا منها أنواع وتقسيناتنا وكانها بزعيا نقل علينا النظر من النظر وسننحضر بالكتفع شاء الله بحيث من اليوم لأننا سنعاري اليوم بحول ذلك فالرص على الحديث عن المحارم السمعية وهي غير اليسانية قطعة لكنها بمخالفة معدوعة فكل ما لا يجوز قوله لا يجوز سمعه كل ما لا يجوز الضغم به لا يجوز سمعه وركبنا في قبل أن من البحاني الإنسانية الضيبة والنميمة وإشار والذي قال إن لا يقول لانه ولد خذلا طريا واظن هذا الكودن الذي يعطي الفرصه للخائف ليخرج المال من قلبه من حقد وران لينذه بها جنده الاقران أو جنده العناد العنظه انما هو شريك من اهل البدع لأنه يستذبن منه هذا القوص فيكون سمر جالحة أي آلة من آلات النظر التي وهد من الله سبحانه وتعالى على سبيل السناح إنما يكون بذلك يُعطي المثقة للقوص في محصية الله سبحانه وتعالى لذلك وردت الآثار فريبا القائد او اسال المستمع شريك القائل وازداد هذا الامر قد نثره الامام ابو حامد الغزالي في كتاب احياء ورفعه الى ركن الدين الله عليه وسلم الذي أن الامام الخراقي في دربه على الدنيا لم يخرجه سيجاز وقع عليه الصبر ولكن فما هذا النظم في تفكيره من الطوع فيما يأتي وقوله لوطى فإنه بالذي ما يعقضه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تؤيد هذا المعنى تؤيد بالعقل والمناسبة وتؤيد بالقول على سبيل الله فطباعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاء مؤهد بنقل خبر أو بشيء من هذه الأشياء التي ينزل رائع وزنين وصف كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم سؤال الصباح إلا بسعره وعقره لأن يتفجر من وزنه ويرى أو قمر مبذير على وزنه فيرى ربما بالخديث الصحابة أن ذلك ساء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعهم لفصلة بالوعدة من أولاكين أو ورسوله قال تعالى ما يمكن أن يؤخر البيانة عن وقت الحديث ولكنك لذلك كذلي في الحديث أن مرأة التي ذات إلى رب الله صلى الله عليه وسلم في بيته لنحضر سيدة من حائش السنسيق رب الله تعالى عنه وأرضها وكانت هذه المرأة قصيرة فلما قردت أشارت عائشة اتراكت ولم تتكتب فضرنا ما اتقلت بالبال دليل على ماذا على أن الذي طلطه عليه وسلم بغضب هذا إنما هو إعلام للأمة الاختباع بأن يظهر مثل ما أظهرهم إذ ذكر لديه ما لا يجد زمعه فلو جاءت زمع ذلك أو الاتفاق عليه لما كانت المعطلة بهذه أسألكم ماذا تفعل عن ذلك؟ وقال ويحك يا عائزة لقد اخترت بها دليل آخر على رفض الثانع لا يستخدم بسبيل الشرع فلو ذا أتى أحد برقل قبر أردتك ولو كنت في مجهز بكر فيه الغيبة وكنت ممن يختد به ومنمن يسمع القومين وعطه الموحدة وإن لم تكن مالك خرجت من المسلس وقافحته لأنه به غير ذلك الله هذا النظار عليه عرب الصحابة والثالث وثلاثنا الصالح وقد ذكر عن الأعلمة للزرهات من أمثال عبد الله ابن القرآن والقضاء ابن عيام وغيرهما ممن اشتهر بالفضل والزره والتقوى أنهما ذكرت غيثة في حضرتهما إلا وقصا وقارجا وإنما أراد بذلك أن يشعر للحاضرين أن ما تخلص به من سلام الزهدس لا يحب بالشرع أبدا فالمعرض عن المعرض قونا إنما يقارج في طاعة من ذلك وتعالى وعلاه يقول ربنا الزبارة والتعالى في سورة الزغة تبشر عبادة الذين يستمعون القول فيستمعونها أحسن جاءتهم البشرى منعطرة في القول للعجد ثم تطلق هذا الاجتماع بأحسن من ذا وهذا هو في بمزاجي كمال للرحول الى حضوة الرقابة وهو يجب الله أهل الذكر بمعصبة المشاهدة ومعصبة المشاهدة لا تظنها إلا حين تريد منذك أن كل فعل تفعله وكل قول تقوله إنما هو في القديم للصرع أن تشفت بأن الله يراقبها في كل هذا هو ضرط المجاهدة العلم دول عنه دول لأن المسلمين على الرم كله يعلمون علم اليقين أن الله يراقبه ما الفوق بين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في ضرطة العلم وهؤلاء في ضرطة العلق والفرق بلد العلم والعظم هو أن تعلم ولا تبتحضر بذلك هذا العيد وظرضت العظم أن يكون لك في قلبك من علمك مصير من الحق لأن تبتحضر هذا العلم وتطفقه لأثر والتمرار فعلمك بشي يستمر أن تبتحضره في كل حال الذين يفعلون ويكونون ثم يتحضرون ربهم في كل قول وشعله هؤلاء بنهوا ضردة الشروع أو ضردة المشاهدة وذلك لا يتأثى لأي مسلم إلا بعد مجاهدا ويقول ربنا الضرقة وتمعنا في سورة الفلقان في, في الرحمن وإذا مرضوا للغو ضروا كراما معنى كراما أعرضوا عن اللغو لجميل الكعب أعراض عن الله لجميل فعل فقال أهل التفسير في معنى اللغة كل ما كان من كلام خارج عن مراضي صعيب يقول الله قول صباح وتعالى لا ينظم من قول إلا بذيء من رسول فقال عبد الله بن عبدالله رضي الله تعالى أنه الله في تفسير هذه الآية أخشى أن يحاسبنا الله على أوروح الزوء إن كلها فيما لا يحضر الدين والشرم لأنك ببيان قفيتك أيها الإنسان ببيان ونعمة وطاقة بزمن أهداكها أربونا صبارت و تعالى وقال لدي هذه الطاقة استحينها منك ولا تستحين أبوها فإن استعملتها فيما أمر ربنا الواهد وإن استعملتها فيما لا أرزد ربنا الواهد وإذا ربنا الواهد فالويت الراح بالنعمة من الزياج لأنه لم يرضى بالعذر فقال ربه الذي وهد لك ربنا وأن تتلكها في يد في وفي المرأة هذه أن تكون موافقة لمراضي الله فموافقة موافقة لمحبوله أي إذا الله التضرع والسعار من هذا القبيل وإذا وره من ذلك المره اقترامه وإذا خاطبه الجاهلون خارج السلام وإذا خاطبه الجاهلون ومحن نجد هنا أن يكون الجاهلون الخاطر بجاهله وإلا إذا كان الزاهل خاطب بالمنافقة الصائف لا يؤاض هذا أبداً وهذا بقليلة بالخصف للأمسكتاب وإذا خاطبهم الزاهلون بزاهلهم بما يسيء للشريعة واليقين قاموا سلاماً ومعنى سلاماً هنا رب هذا القول لجليل إما أن تعلمه ما يفهم أو أن مرد عليه ما يزدعي أو أن تعرض عنه إذا كان مصاريا وحصل السلام هنا ينفي منك أذوك العنف كالرس فإن تشعق لما دعا هو أبوه لعانا وما فحارا والشرق يطل منك أجوى المسلم أن تكون داعية في نفسك والدعوة تقصر السلام تخطب السلام لاستجنال اواصل الروح لأنك اللي تخاطره من الانسان روحه وكيانه يقول ربنا تبارك وتعالى السورة بالقصص لندى دمعوا له أعرض عنه في وصف الاخلاة الواصلين تحروفا من الشبهة واستدادة في منبع التقوى واحد الثالث الأقوى فالذي يُرسل نفسه من دمن إلى الشنوان لأني لغتر لا عندهم له شكل من الأشكال فقال نفسه وقال هذا لا أعرف هذا ولكن لا. لأن أتمع فكلما سمعت بذلك دون أن تعرض عنه إذا ولكت في قلبك نفسه حتى يطير رشاء قلبك أشودا ولا يأتي وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه فحروضاً لذلك يقع في الشبهة لأن الإنسان لا يستقي الإنسان الأرض أنه يفضل منه السوء ولكن يستقيه ويستقي فعلاً قالت سيدتنا آسيا بنت مناحي رضي الله تعالى عنها وأرضاها لوجد في العرض قالت رب نجني من سرعون وعمله فستعرض من سرعون ذاتاً واستعادت من عملها أرضاً أن يلحق بها أرضاً قبضة عهد لأنها كانت دوجتهم أو دوجتهم وكانت منازلة له بخطر واحد وبفراث واحد وعلى المعيزة واحدة فهذه المنازلة أكثر ما يمكن أن يخاف منها الإنسان أن ينفع عن طرق وستنتقل إليك صباع هذا التحرم فقالت ربنا الجنة من ترغمنا وعملنا وفي سورة المؤمنون يقول رسول الله سبحانه والذين هم عن الله المعرضون والذين هم عن الله المعرضون اقحانوا لماذا لنجع النفس تكي سميره إلى ما تتكذبه من جوانب الطبيعة الألبية والشيطاء عليه نعمة الله نحن علم أن الإنسان هذه المنزعة بماذا يغوي؟ يغوينا بالوسوطة والوسوطة هو أجمل صوت في الدنيا يقلب وسوطة لطوت الشريط إذا لبتت الغرأة الشريطة وطارت بها فضارب الدملج بالدملج وططر منه طوطاً هذا يسمى وهو أجمل صوت لماذا؟ لأنه يستجد مستمع إلى النظر حينما تسمعك ترسد حتى تستمعي مثالة إلى الموح وتكون بأن هذا الصوت يوجد عن ذهب ولتبقى لما تستغيين الناس في النظر إن من أعرض عنه وإن ذا الله الشارع إن يكون تحرم مستوق أوصاتها وعبت عن الجفين عن الجانب المشتبه وتمعك سن عن سماع القبيح كفور النساء عن المتقب فإنك عند سماع القبيح شريف لقاتل من الزبين وعليه فإن القول في لا السمع يستثم منا معرضة بدأوا بتحرين ما لا يجب أن يسمعوا تقال فقالوا أكثر غريب أن تتجثث على المسلمين تتجثث على الغير أن تقتلق السمع لغيره لقف الأبيه لغيره وقد زاءت الأمر أن من فعل ذلك سوف في أذنه الآن في يوم القياح وهو مصاف المهور والرب كان جاء في غير هذا بجب ضعيف ولكن طرق تقريره في غير في هذا المسلم من إصار السمع اتجسد على عورات الناس في حياة السمع ماذا؟ ما عقابه يوم القيامة؟ قال صباً آهلك الرسط المدود الشديد الحرار حينما ينتبه ويكون ربه أحمد فهل يصبه في جذب السمع؟ بذلك فالصرع على عورة صاحب وأخير وغيرين الإسلام أحد بالمجال للحيطة والحبر لإقابة العلائف في أقوى منيان فالسنة رجل عن الطروق ليسان الطروق لينا وهو أن تعد لينا على حين الهرة من غير من أجل أن لا يفعل ذلك في نموذ من صفاته هل ذلك عرفتك؟ لا أعلم كيف مكان هذا الإنسان؟ أموك دورك عموك أموك وأموك وأموك بل الإسلام شرع لنا آذابة للسئلات لكل الأحوال حتى على الزوجة أنت أقول لك حينما عندما صحابته غادر بالتئذان وقال يعني لا يدخل أحد على والدين حتى يستأذن تعذب أحد الصحابة يستأذن أحد على والدتك قال أتحف أن قرار عليك قد لا على عيدة من فربما تكون حتى حققت من ديابها للراحة وإن مسرع ذلك للتمسع بالحياة على يد المسروع فكان استهداؤه حري الميلاد بل إن برازه من حديد في تشدد ذلك انما فصلت نها ان ينطوى الانسان في كتاب الاخير الغيري وعبد العلماء قافضه من المحرم هو أن تنظر في كتاب غير كاثوليكي فقد يقول في هذا الكتاب شر رضونا أصلاع أولا عقيل رسالة رضونا أولا عقيل أي لا يهذبك أن تفطرع عليه أطري ما يقول أن يحفظه يسك ولكل إنسان متاحة لخصصية عزلة يجب أن يحفظه ببعض الأسراب نفسك هذه مخصصة العباد وخصصية رضونا تضارف وتعالى وضعها في العباد تجعل ذات الإسلام من المحارة أن تنظر إلى ما يعطي للغير بالقسر بغض التطور وقد يتأذى من هذا النظر لنه أن تدري وأعظم من ذلك أن تحضر على سرده وهو لا يعلم أنك صلحت على سرده وهذا أحضر بنا الخطر ذكر فهم العلم أنه في ضررة الحم في جهة معه يحفظ على أن ينظر في كتاب غيره بغير إنه وأن ينظر في بيته في إنه مثل أن النبي صلى الله عليه وزد ما كان في بيته وذاته مصرع من السبح وكانت في يده مزراء وهو مشت كان يبتعبه الناس من الحديد يمشتون به سعره وهو من الحديد فضع رجل ووقع وبدأ يمظر في بيت رسول دفقنا من الخارج ويطيب فضر ورجل لم يصد أدل الشرع في والصحابة بعيدون ينظرون هذا رجل من ماذا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى مكتفى ثم ولى الرجل فلما جاء الناس عصر قالوا يا رسول ماذا بغض الناس كان رقم ينظر ذلك إنما الصحابة ذلك ربما يستفيدون من حكم الشرع فكل حركات رقم الله وأحواله شريع يقول انني اتقيد بكلامي عندما يقول اننا نلقي القمامة على الشارع قد يظن ان هذا ذلك الرجل كان واقفا في الرصف فقط او كان ينظر الى بيت قفح فقط ولا كنت رايته لا تقصد عنه بهذه الادراء فحينا لهذا استغرب لانه لا يجوز اطلاقا أن يقع على ذمه يخذل منه لا في أدب الزياسة أنه إذا استضاعك أعز إلى زيته فلا يعد نمر كام المسموح به قد يتطلع في السقف ويأتي في خزانة ما فيها ويتحر فيها ويقول كم اشتريت هذا ومن الذي أعطاك هذا وذلك من شوء ألم قال فإذا دخلت إلى زيت صاحبك وقد خاضك تتابع المما فلا تجل المما من اجل ان ذلك يؤذيك ولا تطمع الى ما وراء الصبر فقد يكون هناك شيء يخفيها كما منظمه لنا الاسلام هذه العلاه في التطبيق على الجسد بين الناس لأن صاحبك الذي يثق بك يثق بك ولكن انه اليك وطمئنه اليك حين تعلموا أنهم طرق ممره وطرأه مدودة فيه قد تكون هناك سجواء بينك وبينه أمام الناس فيأتي الشيطان ويقول لعلى هذا قد أخرى الناس بما عندك ثم تقعوا هناك حساسية في الزوالفق العلائق فيستهدى من الغيره إذا نكر عنده بسوء يقول لعلى كلاماً فالأخضرهم فتحفق القطيعه بين الناس ثم بكروا الغناء وقد اختلت أهل العلم في الغناء اختلافا شديدا فمنهم كان يغلبه مطلحا ومنهم من حرمه مطلحا ومنهم من ربع برابة لذلك ومنهم من قال حرامه حرام حلاله حلال وجائزه جاهز فالذين أجازوه على إطلاع منهم الظاهرية وقد أجلت إذ الحمد رحمه الله كتاباً في ذلك في تجميب الغناء وآلات السماع والطرق وأن لتغيرهم في تحرير ذلك على أن عن القدماء وليس عن الوعقرين ومن أجلل ما خرقت لذي المقرئ اليمني رحمه الله القادم من حقيق يقول في فصيلة يوض منها على سؤال هل الحزن صغر السف والبعاد والمجمار مع الغناء في مواقع قال برغم سنة خير العجم والعرب أضحف مساديدنا للهو واللعب ما كان صلى عليه الله يخبرنا بضرب جف ولا ذنب ولا قطب بل عن المزمل الراعي مسابعه فوماً لها ولداً عن هذا ابن العقل هذا ابن المقرد في المرحيم الله القارم وحق و لكن إن قصر ما تصدر في العلماء أنه هنا حلال وحلال وحرام وحرام أنه بصر الله عليه وسلم رخص في العنام في محلات في روحة مواسر معينة وأهل المصور يظنون الرغطة لا تعد محلها الرغطة لا تعد محلها أبدا كيف؟ جثة امرأة من المهاجرين على المنطا فقال نفس أصلي عائشة وراءها بالسعيد ويخذها قال أبسلوا معها جاليات الحديث روضة ويمكنان الحسن الحسن والحسن والحسن والحسن قال أرسلوا معنا لعية تضرهم الدفت والثمن قال تعيش يا رسول الله تقولوا هذا قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فلو ذا الحنطة الصمرة لن تنكح على ذلك لن نحضر بواديكم ولو ذا الزهر الأحمر على ذلكم فتبدى هذا الحديث على جواز الغناء وضرب حذبك في الأعراف والأعياد والمناسبة. وكان يفعل ذلك الصحابة من الله وإننا تقديدهم بشروطها لأن الصحابة كانوا قد شريفوا من معين رسول الله وما كانوا يخترطون اختباطا غير مباحل بالنساء ولم يكونوا يتميلون تميل المهندين ولم يقود يقولون في غنائمه والتغذل فلا كتبنا أحد على هذه آل الرقبه ليبيح مطلق الغناء الماجي لأن الغناء في الشرع يصح على اذيان الشاع سواء قيلت هادبه أو قيلت باللحن مرض النبي عقد على نساء يغنين ويمتحن رسول الله في وكان من بين ما قلهم وفينا الذي يعلم ما فينا وقالت تعظي لاحد الصحابه فلنك يغيثنا هذا فإنه لا يعلم ما في غرب الجن الله قالوا فلما كان الذه واردا عندهم لماهاهن لانه لا يؤخر البيان عن مطلب حاجه وانما أن ان يذهبنا من هذا القول انذهبنا من هذا والصروف هنا خطا بعض قال عند وقال أصبت الأولا أن يكون المسموع مما يقع به تنبيه أو يقع به الشرق أو زيادة يقين كما كان يقع الصحابة في الشروط وكما كان يقع بحثانه الثالث في قبض من الشعر وينافع عرضون إلى فصلتا حينما ربط هجاء أبي سبيان وليس ابن عرض أبي سبيان ذلك المحطمم بأن الوجاء فقال حسان وقال يا رسول الله دعني أبهجهم قال ومثبتهم يا حسان قال يا الله دأت لنك منهم كما تتل الشعر من العليم كما لا تكر فقد قطل حسان ووصر كله سنعه فقال الله حسان حفظته الشهيرة عزمنا حيلانا إذا امطرواها تثير بقع موعدها كتاو هبمت روضا وردعوا في حصله ونافح بشعره واستخذ له في ذلك كممر يبتد على الناس إنما للزيادة اليكير هذا العلم وليس لمياه الوقت أو علم كما فعل علماؤنا في, في نظم أبيات الشعر ضامة لمعاني العلم كأسية النمال ومرحة الإعراض مثلاً في النحو الحريق ما الحريق عندما كان يصحيط طوارة في النحو وعن صعوبة حفظين فقال حفظ الكباب ما أفاد لغسانع لحوث عزيز وعمر المتبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعله ضمن حفظ معناه وفق ذلك فتعمت مضبوماً من أجل أن يحفظها وكان يوفدها من تنظيم الالحان يسهر عليه الحق وهم قدير الغناء بسلطه مطلقه وان معقبه العلوم في الاوقات المعاصره لهذا اليوم والامام الشاطبي رحمه الله حينما نظم اصول وقواعد القراءات السبع في قصيدته الشهيره حزب الاماني كان ذلك موثقا وقدر ذاته بعد العلماء في الالحان متواتره وصراحة. ذلك من أجل أن يدخل عليه الله لأنه لما يجد من العلم أو اكتراحة أو اكتراحة من الجد وكان الزعب عند الصحابة بعد ذلك الجديد رجعوا من غزوة أو رجعوا من عدد وخلط بعض ذاتهم بالهم روحك لهم بأن يدخل المسجد ويربج الأجازين او المسابقة او المصابعة او المسابقة وإن المطلم كان يسابق صحابته وكان يسابق نساء وضمارات الصحيح ان المطلمة كان يسابق عائشة جريا وكانت عائشة تشبق المطلم حينما كانت خفيفة فلما تفر رحم بدنها فوقها المطلمة فتتفضل فالظلمة لذلك اي امة الملاح فهل المطلمة لا دهت عليك يا عائشة إنما تبقتني مرة و تبقتني مرة وهذا من مزاحرة من المصر لذلك لا يكن لم يكن يحضر في طيامه إلا حقا إن إذا كان هذا الغناء جناباً من كعب وتوفر في هذا الشروط ببقى بيه قال والشبط الثاني أن لا يكون فيه ذكر شيء يمكن كشيء يعاني بأطول الشريعة الذي قال وهو ينظر إلى حال فقير ويرى بعض الناس أغنياء وهو كان عالماً بعلمه ويرى بعض الناس نفس علمهم أغنياء فقلت عالم عالم أعيت مذاهبه وكان جاهل جاهل طره مرزوقة هذا الذي طرت الأسهام حائرة وطير العالم لحيلة من ذيقى يرد على الضرق القضاء يقول هذا الذي أعطى العالم الفقراء والزاري الغنى كأنه لا يعلم كيف يقصد وهذا رفض عليه ابن المرضى رحمة الله عليه وقال ملك تفراته عنه تفراته وعن البحر اتجاه في الوسد أعلم الأرضى بقولي لا تخذ وأمره الله بنوخي بالعلم اعتذر ما احضرنا بينه تلقه حقا وبالحق لذلك ما احضرنا بينهما عشتها في حياة ذلك فربها بغناء او بشأن آه يكون ثانيما مما ينكره الشر كالاجتماع مع النساء مما يرى الحذر لهم وقد يؤثر ذلك الى ذنى وفساد واختلاف واعذ السماء النساء ما يوجب تحقيق الشهده وان تماء المراه في صوته ليس بعرض الخط والحديث المذكور في ذلك حديث موضوع حديث الذي يقول صوت المراه في عرضه لو ذكر الله او دعى الله الناقذ ان ترفع صوتها لو ذكر ان يرجع صوتها ليس حقا صوت المراه ليس اعلى ابدا لكن المراه تتحفظ في اخفاء صوتها ان العديد من الشخص كان صوت المرأة عروق لحالة الحياة الجاهليه ولن اؤمن لعلي رضي الله تعالى عنه واظاءه والذي عام مع الله القبلة ان تعاند الرجال بصوتها تعلمهم بصوتها وهذا مخالف لعمل رضي الله وعمل الصحابه رضي الله فضلنا ولن تصير تلك النساء لا يسمعون من هنا وانما الصحراء يسمعون فلو كانت عواصا لما امن لغلط في الكلام هذا مخالف للطبيعة للخلقة لا يجد أن يقال ذلك صوت المرأة عورة وظيفة مطلب حاجة سفا تخبروني إذا إذا لم يكن لديها محرة كيف تخرج إلى الطبيب فتدهل الطبيب كيف تخرج إلى السوق لتشتريك فتدهل هذا لا يجد قطعة أن يوضبك وتعاقف والأحديث لهذه كلها موبوعة فإن مراض النهي عن التغنم بالصوت الذي يتعلم الله من أجل أن تستهل إلينا قلوب الإجابة وأنظارهم وأخير صحيح المذكور التغنم وغلبت الأحداث على المجين والعمر هذا ما رأينا من إلتقاط أهل المجين يمينونا إلى التغنم والسمايل والتشفل من النهاء فإن كان ذلك مصاحباً له فهو المخلاس المروح من استطاع أن يفعل هذا فعلاً لكن الغلاب جوزوه من هذا الإطلاع وأنا أمينه إلى الله إذا بيكون الرقصة لسأل محلها ونظروا الصحارة إذا رجعوا من الذهب كانوا من الحياة لكن هؤلاء الآن أنت تجهزوا قمت في الصباح يا الذين اذن في راحه انسان له ويطلب اغلاؤه واي غناء الغناء الذي يريد القلب والشهوه التهذيب الصادق ادنكار استهوى على دين الله وعلى حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لكم هذا ان اخبرت لان عبدكم ما تذكره الهي الصفائح القديمه وليثق الله بكم وليثق الله بكل مسلم في نفسه حتى لن يكون في ما يوم القيامه لا عالم انسان شيئا فعلم أن على مختبع خرمه إلى يوم الثين والجزام خطي إحراراته لذلك ومن السماع المحرم وأن يكون في مسلسي فلقص أحدهم من ينقص بأهل السنة وهذا يكرر في زمن هذا ينقص ويحكر بأهل السنة هذا لا يجب السماع يجب مقاطع لكن الإساني لا تسمع ذلك ومرغم أن شيء عليه كأن يكون في بيته ويسمع المسرط الخالي ولا يستطيع أن يسجعونه ناكس هذا لا بسر نمسني على هذا الرغم لكن السماع التنقذ من أهل السنة كأنك تسمع ويمقص السنة براتها إن الذين يستطيعون السنة إنما يحبونها الأخلا أصابوا أخطأ أصابوا أخطأ لا يجل لنا أنه مقصص من كيمة مصر من ملكة نحن أبقى كثيراً مجالي فاتية همانا حبيث مقاما أسترددت من أهل السنور فلان أرخى لحيته فلان هو أرخى لفلان تخي ما هذا نعرف هو قال التخي ما نباعه فعلا؟ فكنت تخيص من أصول بذلك حبيث رسول الله أكن تخيصه فانتخيص أتنطقت في ماذا؟ إنك بذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه أن نخفر شاء الله وضبط على مسائحكم هذا الإعلان لزارة الأبقاط الشؤول الإسلامية تعرض وزارة الأبقاط الشؤول الإسلامية إلى عيد المواطنين والمواطنات الذين يردون في أداء طاظمة الحج لعامين وضع المثال الكثير هذه السنة وآل فرمائة من الذاتين أساسي مؤمنة أن بطرة عملية التسجيل تتسلق من يوم الثنخان السبيل وستستمره إلى غاية الواعي والعشرينة لا يزال التسجيل جالياً لمن أراد أن يتحكى لذلك هذه الأمانة وأزيناها فأو الله سبحانه وتعالى أنه إذا جمعنا هذا جمع مبارك لنا الله وعلى أعطى طارقنا من يوضع طارقا ثالما وحضوره هي ناصمة ولا تبع فينا ومانينا ولا معنا فيه وحضوره وحينا اللهم من النار بعقوه وعلى أعطى النزل والرحمة وعلى أعطى النقر وهم إنا من الألوى الصفحة والأحبار وطفقة الحلال والكساء وعلى أعطى النظم من الشهداء وعلى أعطى النقر نه Middle وكان لين لا يشهد حمنا فقط ولا تكره بالمحفض ولا يBravo y الحاقة فلكنا يا ارضنا بم��فش وياحنا يا ارض غضادي ويا ويا حنا ويا في خلافصل اللهم في نجميع وتق Strange Blocks وعظم إجاد لا وترفأ الأ похدأ والأطفال لنا تقرح العالمين ba baina ana hobek badak ez da hitzko eta الاسلام فقوم كل عمل يقدمنا الى قربنا لله تعالى الاسلام الله خلصنا في طريق الذات الذين والتحقيق لما وتكون امير المؤمنين الملك محمد الثابت وعدنا على رؤساء وسبيله على درب المسائل وخلص له من حواله الشياطين والوسوسه والواجد يودع عمله وذنه وسائر الاخلاق ومقوم الاراده لاستلام المسلمين خيرا عظيما على المخيف وذلك فحرق <تصفيق> الله للنهالك وذلك يوجد منذ ذلك ونرغنا رضا للذنوب الشوابق وإنه مجد يا عزيزي مالك والله صحيحنا نعوذ بك من الضيانة ونسألوك المصريانه <تصفيق> وخصه الصيانه على السيد محمد على السيد محمد الثاني على السيد محمد بن على يوم 20 سبحانه ربك على مواليد 14 رجب عام 20 واحمد الصلاح من طرفنا مع الاخاء النور وليدكم